وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لعوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه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 وَمَا أَظْهَرَ لَكُم فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا كلوا منه لحماً قريباً وتستخرجوا منه حليّاً تلبسونها وتستخرجوا منه حليّاً تلبسونها وترفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون